ل و ل و ل ه ا ل ن ا ل ل س ي للعلوم ا ل ع ا ل م ي ن